المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها واشجارها وأقول إن هذه البشارة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بل يجب على كل مؤمن أن يقوم بأمر الرسالة وأن يبلغ دين الله تعالى إذن وإذا كان الوعيد السابق للكافرين فبشر أيها النبي ويا مسلم بشر المؤمنين بالله الذين يعملون الصالحات بما يسرهم من جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأسجارها كلما أطعم من ثمارها الطيب رزقا قالوا من شدة الشبه بثمار الدنيا هذا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 واما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء من واما الكافرون فيتساءلون على سبيل الاستهزاء عن سبب ضرب الله الامثال بهذه المخلوقات الحقيره كالبعوض والذباب والعنكبوت وغيرها فياتي الجواب من الله ان في هذه الامثال هدايات وتوجيهات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 وآياته الكونية نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله الذي أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع شريعته وذلك في قوله وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى وأكده بإرسال التصل وانزال الكتب هؤلاء الذين يتنكرون لعهود الله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 إن أمركم أيها الكفار لعجب كيف تجحدون وحدانيه الله تعالى وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم فقد كنتم عدما لا شيء فأنشأكم وأحياكم ثم هو يميتكم الموتة الثانية ثم يحييكم الحياة الثانية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 هذه الآية آية عظيمة يخضع الإنسان لربه أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا ما في الأرض جميعا فينبغي على الإنسان أن يخضع لربه ومولاه وهذه الآية دلالة على أن الأصل في الأشياء الحل لأن الله قد ساق هذا على سبيل الامتنان من فوائد الآيات من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغيص لا يخالطها أي أذى الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصد ويطلبونها بحق من أبرز صفات الفاسقين نقض عهودهم مع الله ومع الخلق وقطعهم لما أمر الله بوصله وسعيهم بالفساد في الأرض في الأشياء الإباحة والطهارة لأن الله تعالى امتن على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين